قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ظل فإنما يضل عليها وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ